أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثب قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في فَذَلِكَ فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا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 وليقول الذين في قلوبهم مرضوا والكافرون ماذا أَرَادَ اللَّهُ بهذا مثلاً وليقول الذين في قلوبهم مرضوا والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلاً كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كاللا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر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 في جنات يتسألون عن المجرمين ما سلككم في سقر ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن طعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين، حتى أتى اليقين. فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل مرء منهم أي يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكر كلا إنه تذكر فمن شاء ذكر وما يذكرون إلا أن يشاء